عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن, رواح بن رواحة قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بضع وتسعين من طعنة ورمياه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 قال رحمه الله تعالى باب غزوة مؤتة من أرض الشم هذه الغزوة كانت في السنة الثامنة من الهجرة في جمادة الآخرة منها ويسمى هذا البعث بعث الأمر لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ول امرت هذا الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه وقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ولهذا يسمى بعث الأمر ومؤته هي قرية من أرض الشام فبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا عدتهم ثلاثة آلاف مقاتل وجعل عليهم زيد ابن حارثة رضي الله عنه وفي الطريق بلغهم أن الروم خرجوا لمقاتلة في مئة ألف فتوقفوا في الطريق هل يرسلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعينهم بمدد آخر من المقاتلين أو يشير عليهم بأمر فقال لهم أميرهم زيد رضي الله عنه إن الذي خرجتم له أمامكم إن الذي خرجتم له أمامكم الشهادة في سبيل الله أو النصر فمضوا وكان لقاء عظيماً كتب الله سبحانه وتعالى فيه نصرا للمؤمنين مع أن كفة المؤمنين من حيث العدد أقل بكثير قد ذكر أهل السير أن من قتل من المسلمين في تلك الغزوة في ذلك البعث لا يتجاوزون إثنى عشر صحابيا إما عشر أو إثنى عشر صحابيا وكان منهم الأمراء الثلاثة فإن زيد رضي الله عنه قتل ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواحة ثم أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وجعل الله تبارك وتعالى النصر على يديه والسلامة من هؤلاء فكانت هذه الغزوة إرهاصا عظيما لما بعدها من فتح الروم وامتداد رقعة الإسلام أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما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 فوجدناه في القتل وجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية وكان من شانه رضي الله عنه أن قطعت يده اليمنى فأمسك الراية بيده اليسرى فقطعت اليسرى فضم الراية على صدره صابرا رضي الله عنه محتسبا إلى أن قتل والراية كما عرفنا هي العلم الراية هي العلم وتكون دليلا على موضع القائد والأمير للجيش والذي ينطلق منه التوجيه للجيش في كل تحركاته فالراية علم على مكانه ولهذا يقال للراية علم لأنها علم على مكان القائد ودليل على موضعه فلما قطعت يداه ضم الراية على صدره رضي الله عنه فاقتل وعوضه الله سبحانه وتعالى عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة ولهذا كان يعرف بذل جناحين ولهذا جاء في الصحيح البخاري أن عبد الله بن عمر راوي هذا الخبر إذا لقي عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وحياه وسلم عليه قال مرحبا بابن ذل جناحين مرحبا بابن ذل جناحين لأنه عرف رضي الله عنه وأرضاه بذلك نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فصضحنا القوم فصضحنا القومه فهزمناهم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكف الانصاري فطعنته برمح حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا مسامه اقتلته بعدما قال لا إله الا الله قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم نعم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة رضي الله عنهما قال باب بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات أي من جهينة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث البعوث والسرايا وميز أهل السير بينما شارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبينما كان قد أرسل بعثا أو جيشا بتسمية الأول غزوة وتسمية الثاني بعثا أو سرية فيقال البعوث ويقال السرايا ولهذا في الحديث الثاني حديث سلم بالأكوع قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة فهي غزوة لكن من باب الاصطلاح والتمييز ما شارك فيه عليه الصلاة والسلام وبين ما لم, يشارك يسمى ما لم يشارك فيه بعثا أو يسمى سرية والسرية هي القطعة من الجيش القطعة من الجيش يبعثهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أورد حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرق فصحبنا القوم أو فصبحنا القوم أي أتيناهم في وقت الصباح فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصار أي كف نفسه عن قتله لقوله لا إله إلا الله قال أسامى فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا اسامه اقتنته بعد ما قال لا اله الا الله اقتنته بعد ما قال لا إله الله والاستفهام هنا استفهام انكاري بعد ما قال لا اله الا الله استفام انكاري وهذا فيه أن لا اله الا الله اسمه لدم المراه أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وفي الحديث أن من قالها وجب الكف عنه وجب الكف عنه حتى يتبين منه خلاف ذلك أو ضد ذلك كما بيّن ذلك أهل العلم إذا تبين منه ما يناقض ما دلت عليه هذه الكلمة من وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى فإن الحكم يتغير قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال, قال أسامة رضي الله عنه كان متعوذا كان متعوذا أي قال هذه الكلمة متعودا من القتل قال هذه الكلمة متعوذا من القتل فما زال, فما زال يكررها وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشق أشققت عن قلبه لأن كونه قالها متعوذا أمر لا يعلم من ظاهر قول المرأة لأنه ظاهر قول المرأة أنه قال مسلما فالحكم بأنه قالها متعوذا هذا حكم على القلب أنه قصد بقوله هذه الكلمة التعوذ أي إعادة نفسه وإنقاذ نفسه من القتل فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات هل لا شققت عن قلبه يعني تطلع كان متعوذا أم, أم, أم, أم كان مخلصا وصادقا في قوله لهذه الكلمة فما زال يكررها أي النبي صلى الله عليه وسلم يكرر أقتلته بعد أم قال لا إله إلا الله ما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم قال ذلك رضي الله عنه إظهارا لعظم هذا الأمر الذي حصل منه وقع منه وعظم تأثره رضي الله عنه بذلك وهذا فيه كما تقدم فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنها نجاة المرء وعصمة دمه وأساس فلاحه في سعادة وسعادته في دنياه وأخرى وهي الكلمة التي لأجلها قامت الأرض والسموات ولأجلها خلق الثقلين ولأجلها خلق الجنة والنار فالجنة لأهل لا إله إلا الله والنار للمناقضين للا إله إلا الله المستكبرين عن قولها وعن الاتيان بما دلت عليه من توحيد الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وكلمة عظيمة تكاثرت النصوص والدلائل في بيان عظم شانها وجلالة قدرها وأنها رأس الأمر وأساس الدين وأعظم مباني الإسلام وعلى شعب الإيمان وأرفع الذكر وأعلاه كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل ما قاله الأنبياء خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم ذكر المصنب بعد ذلك ما يتعلق بغزوة الفتح فتح مكة قال باب غزوة الفتح في رمضان ويكتفى بهذا القدر وأحب أن أنبه أن الدرس درس العصر يتوقف لأيام من ثلاثة الأربعاء والخميس والسبد القادمة وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه سراطاً